عدد من السادة الرحمة، ولهذا يخرج يخرج من الن يخرج من الناس من من كان في قلبه أدنى حبة حبة حبة حبة خردل حبة خردل من الإيمان، ولنقتصر على هذه الأمثلة، فإنه يعرف بها صفة الاستجابة بذلك الخلاصة هذه الآن أن تتضمن هذه القاعدة حقيقة قاعدة. او قائد واحد انها وجهان الاول ان ختم الايه باسم من اسماء الله تعالى لا يكون الا مناسبا لذلك الحكم للحكم الذي ختم بهذين الاسمين مثل يعني ابرز مثال لذلك والسارق والسارقه فقد واجههما كذان بما كتب على كلام من الله والله عز وجل وأضمر عليهم اعتراض الأعراب على القارئ الذي قرأ فكان من الله الله غفور رحيم ولا يخرج عن هذه القاعده شيء إلا لسبب مثل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم صح؟ فانك أنت العزي الحكيم فتقول قائل وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم نعم لكن لما كان هنا المقام مقام عزه وكما تصرف إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فهؤلاء لهم حالة إما عذاب وإما رحمه معطو فلهم ما تقتبره العزه والحكمة لا تقتبره العزة والحكمة لعنادهم وثكراهم والحافظ أنه لا يخر أما تدل عليه الآية الحكم إلى شيء من اسماء الله ليس مناسبا لذلك الحكم إلا إيش إلا لسبب فائد الوجه الثاني من هذه القاعدة أو القاعدة الثانية أن ختم الآية باسم من اسماء الله يدل على أن على أن الحكم مطابق لذلك الاسم يدل على أن الحكم مطابق لذلك الاسم فهذا وجه غير الوجه الاول فمثلا الذي يساب من قبل ان تقضي عليهم كان الانسان يتوقع ان يقال ستسقط عنهم العقوبه لكنه لم يقل هذا وانما قال فاعلموا أن الله غفور رحيم فأعلموا أن الله غفور رحيم أي فقد سقط عنهم الحد في الله ورحمته ومن ذلك قوله تعالى في المولي فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم الصلاة فإن الله سميع العليم لأن سيئهم إلى زوجاتهم. مما يحبه الله ويكون سببا للماقرة والرحلة وأما عزمهم, عزمهم الصلاة فهو أمر ليس محبوبا إلى الله ولهذا قرنه بما يفيد أو يشير إلى نوع من العقوبة فقال فإن الله سميع العلم هذا هو مجمد لهذه الضاعدة نعم <تصفيق> نعم هذا المعرف بان يدل على ملاحظه افضل الصحه يذل فضل العباس الذي واما يذعنك من الشيطان نزغ تسع بالله انه سميع عليم آيات اخرى واما يذعنك من الشيطان نزغ تسع بالله انه هو السميع العليم فان اكان سواء سواء في اللفظ وفي كل شيء إلا في التعريف في سميع وعليم سيكون الآية الأولى لوحظ فيها نقطة صفة والثالثة لوحظ فيها كمال الصفة إذا لا يجوز إذا بلغت الحجود السلطان فلا بد من إقانتهم وتحرم الشفاء فيها ما في أفعله تهم تهم بس. إذا حرقت يجب أن يقام عليه ما أفعله ما أفعله ولو لمسا ولو لم يفعل إلا لو جاء هذا الرجل تائبا ونادما فإن للإمام أن يسقط عنه الحد أو العقوبة له أن يسقط عليه عنه العقوبة وأما الحد من يعترد القاعدة العشرون القرآن كله محكم باعتبار وكله متشابه باعتبار وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث فوصفه بأنه محكم في عدة آيات وأنه, وأنه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ومعنى ذلك أنه في غاية الاحكام ونهاية الانتظام فإقفى أخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف وأوامره كلها خير وبركة وصلاح ونواهيه, ونواهيه متعلقة بالشر بالش... بالشرور والأضرار والشرور بالشرور, بالشرور والأضرار والأخلاق والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة فهذه أحكامه ووصفه فهذه أحكامه ووصفه هذا إحكامه, أحكامه فهذا أحكامه ووصفه بأنه ووصفه بأنه متشاب متشاب متشابه في قوله الله نزل الزلاح حديث كتاب متشابه أي متشابها في الفص والسطر والحفظ وبروده بالنعالي النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للإحال فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني ووصفه بأن ووصفه بأن بأن منه آيات محكمات كنهم كتاب وأخرى متشابهات فهنا وصفه بأن فهنا وصفه بأن بعضه هكذا أو بعضه هكذا او أن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكماً ويقولون كل من عند ربنا أي وما كان من عنده فلا, فلا تناقض فيه فما اشتبه منه في موضع فاستره الموضع الآخر المحكم فحصل العلم وزال الإشكال ولهذا النوع النوع أمثلة منها ما تقدم من الاخبار بأنه على كل شيء قدير وأن, وأن شاء الله ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء فإذا اشتبهت على على من ظن على من ظن به خلاف الحكمة وان هدايته واعلاله يكون جزافا لغير سبب جزافا لغير سبب يكون مفاجحة حتى وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخر الدالة على أن, هدايت أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويستصف بها مثل قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وأن ضلاله لعبده لها أسباب لها أسباب من العبد وهو توليه وأن إضلاله لعبده لعبده لها أسباب من العبد. وهو سولي للشيطان فريقا هدا وفريقا حق عليه بالضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم وإلا استبهت على على استبهت على الجبري الذي يرى الناس على العباد يرى الناس على العباد مجبورون عليها بينتها الآيات الأخرى الكثيرة الدالة على أن الله لم يجزر العباد وأن أعماله ما قيَّة باختيارهم وقدرتهم وأضافها إليهم في آيات غير محصرة. كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال الأعمال إلى العباد حسنها، وسيؤها حسنها، وسيئها، حسنها، وسيئها إذا إذا. كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال, فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها حسنها. حسنها وسيئها إذا اشتبهت على القدرية النفاس وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره وأنما شاء الله ما شاء وأن, وأن الله ما شاء ما شاءها منهم ولا قدرها تريت عليه تريت عليك الآيات الكثيرة الصريحة بتناو بتناول قدرته بتناول قدرة الله لكل شيء من العيان والأعمال والأوصاف وأن الله خالق كل شيء ومن ذلك أعمال العباد وأن العباد وأن العباد لا يشاءون إلا يشاء الله رب العالمين وقيل إطلاقين إن, إن الآيات إن الآيات إن الآيات والنصوص كلما كل كلها حق ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها وأنها وأنها لا تتناسى فهي واقعة منهم وبقدر وبقدرتهم وإرادتهم وأن الله تعالى خالق وأن الله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم وما أجمل وما وما أجمل في بعض الآيات فسرت آية أخرى وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر وما كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن اوامرا أمراً أو ناهيا في الصلاة والزكاة والجنا والظلم، ولم يفصل، فليس مجملًا لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون، لما كانوا يعرفونه وحالهم على ما كانوا به متلبسين فليس فيه إشكال يوجد، فليس فيه إشكال يوجد، والله أعلم، فليس فيه إشكال يوجبه والله أعلم. فليس فيه إشكال بوجه والله أعلم طيب هذه القاعدة يبين فيها المعلف أن القرآن وصر الله تعالى بأنه محكم وبأنه متشابه وبأنه جامع بينهما محكم ومتشابه فعلى المعنى الأول محكم أي متقن أي متقن فأخباره صدق وأحكامه عدل لان الخلل في الخبر يكون بمخالفه الصدق والخلل في الحكم يكون بمخالفه العدل ولهذا قال تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا اذا كله محكم من هذا واضح محكم اي ايش متقن في أخباره وفي احكامه ففي اخباره نقول كلها صدق ليس فيها كذب وفي أحكامه كلها عدل ليس فيها جو ولا ظن وجن الوجوه ونزيد أيضا بالنسبة لشريعة من الثام المحمدية أن أحكامه كلها يسر ليس فيها مشقة كما قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليها وصفه بانه مشارف أي يشبه بعضه بعضا في الكمال والجوده في الاسلوب في البلاغ، في الصدق، في العدل في النفس في كل شيء فبعضه يشبه بعضا لا يخالفه ابدا ولا يناقضه انه بين الامر الاحكام والتشابه تمام الاحكام هنا ولذي انزل عليك هذه الساده منها الاتساقات اي واضحات جليات الحكم هنا بمعنى الايضاح والبيان والمتشابه هو الخفي الخفي المعنى الذي لا يتبين وجه صوابه الا للراسخين في العلم ولهذا قال فاما الذين فيقضيهم لا يفتتحون ما يتشابه منه يعني وأمر راتهم في العلم فيقولون آمننا به ويعلمون منه ما يخفى على غيره وهنا نحط النزاع ومحط الأفكار وموضع الاختبار فإن من الناس من إذا راى مثل هذه النصوص المتشابهه التي ظاهرها يخالف بعضا أخذ منها سببا اللفاعة في آية في في القرآن الكريم. وقال إن هذا القرآن ثناوٌ ليس كمثل شيء في النقول وهو السميع البصير إذا كان السميع بصير فقد مات من له سمع وبصر. إذا في اشتباه. ولا يؤذن لهم فيعتذروه. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لأتسابهم الأرض ولا يكتمون الله حريفا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ونحشر المجلمين يومئذ زرقا يوم تبضي الوجوه وتسود وجوه فمثل هذه الآيات يقول القائل كيف هذا تناقض نعم هم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ويقول في الآثة الأخرى ولا يكسبون الله حديثا والذي حلف أنه مشرك كاتب ولا لا كاتب فالحالف على الآثة والله ما أشهر وهو كاذب فهذا التناقض من يقول هذا الذين في قلوبهم زيق الذين في قلوبهم زيغ يقولون هذا نعم هذا يوم لا ينطقون مع ان الله ذكر في ادقاء انهم لا ينطقون ولا يكتمون الله صحيح اذا هذا تناقض يقول ما ذلك من في قلبه زيغ فتجد الوساغين والعياذ بالله يتبعون هذا المتشابه رف طيب إذن نقول هو على هذا المعنى أو على هذا الوجه الثالث المحكم ماذا تعرفه الواضح البيض والمتشابه الخفي الذي لا يتبين إلا للغاية في العلم فإن قلت من الحكمه في أن الله عز وجل يدعى هذا لماذا لم يكن القرآن كله محكما ظاهرا المعنى بينا قلت الحكمة في ذلك الامتحان والاختبار لأن سائقين يتخذون من ذلك مطعا للقرآن ليبرروا لأنفسهم الكفر به والجلال الله وأما الراسخون في العلم فيتخذون من هذا بيان الحكم حكمة الله عز وجل في تعلق القرآن على هذين وشين محكما ومتشابها حتى يحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عم بينه وهذا كما نراه الآن في الشرع أو في كلمات شرعية في كلمة الله شرعية يكون أيضا في كلمات الله الكونية قد يأتي رجل إلى صاحب القبر يقول يا ولي الله يا سيدي يا ملجئي، يا مستغاثي أنقل ولدي من المراب فإذا ذهب إلى بيته وجده ولده في قد جاء. فيه الشبه من الذي أجاب دعوته الولي. هذا الوليد الولي صاحب القبر لكن عندما يأتي هذا مثل هذه الحال إلى غفلة العلم، تكون لا يمكن أن يكون هذا مصاحب القبر، لأن صاحب القبر هو الله دون الله. والله عز وجل يقول: والذين تدعون من دون الله أو يدعون من دون الله لا يخلقون شيء ومخلقون لا يستطيعون له نصرا. ولا انفسهم سئون ومن اغضل من يد عند الله من لا يسج له الى يوم القيامه هو محطهم دعاء المغفرة فيقول الراسخون في العلم نحن نعلم علم اليقين ان هذا ليس من من دعاء هؤلاء ولكنه فتنه من الله ما جرى حصل عند دعاء هؤلاء لا في دعاء هؤلاء القاعدة, العشرون الحادية. القاعدة الحادية والعشرون القرآن يجري في, إرشاد في إرشاداته مع الزمان والأحوال والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد وهذه قاعدة جليله المختار عظيمة النفع فإن الله أمر عباده بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا ونهاهم عن المنكر وهو ما ظهر قبصه شرعا وعطدا وعرفا وأمر, ب... وأ... وأمر, المو... وأمر, بالمع... وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنفر وصفهم بذلك كما كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة فإن... فإنه أمر به في كل وقت والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة. على الآخرين، على الآخرين، على الآخرين نظير الواجب الواجب على الأولين من هذه الأمة، وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات الشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف. ثبتت أحكامه. هل عندكم يا حبيب؟ هم؟ هم؟ مما الموقع لا يتغير. في, في, في ما الله إنه مسيا فطر مسيا ثبتت أحكامه ثبتت أحكامه له وما كان من وما كان من المنكرين لا يتغير كذلك بتغير الأوقات الشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها ثبتت أحكامه في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف قطموه وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال وهو المراد هنا فإن الله تعالى يرضيهم فيه إلى العرف والآدَة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت. وذلك أنه أمر بالإحسان للوالدين بلا أقوال ولا ولم يعيل لعباده شيئا مخصوصا من الأحسان ولم يعيل لعباده شيئا مخصوصا من الأحسان والبر لم يعيل لعباده شيئا مخصوصا من الأحسان والبر ليعم كل ليعم كل ليعم كلما تجدد من الأوصاف والأحوال فقد يكون الإحسان إليه في وقت غير إحسان في الوقت الآخر وفي حق شخص دون حق الشخص الآخر، فالواجب الذي اوجبه الله النبرة في الإحسان المعروف في وقت في وقت ومكان ومكان في وقتك ومكانك في حق والديك ومثلك ومثل ومثل, ومثل ذلك أمر أمر ما أمر ما أمر به ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإن ذلك راجع. في نوعه ودينسه وأفراده إلى ما يتعارف إلى ما يتعارفه الناس إحسانا وكذلك ضده من العقوق وليساه. إذا كان بمعنى المعارض إذا كان بمعنى المعارض هو فش وإذا كان بمعنى المتأخر هو اليوم الاخر يعني مثل يعني مغايرون الجهه ولا مغايرون لا يعني الاخرين غير دول الله ذلك ما أمر به مرثى لا قارب والذرار والأصحاب ونحوهم فإن ذلك راجع في نوعه ودمسه وأفراده إلى ما يتعرفه الناس يفتن وكذلك رده رده من العقوق والثأه ينظر فيه العرف وكذلك قال تعالى وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فرد الله الزوجين الزوجين الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف المتعارف على الم على المعروف المتعارف عند الناس في قطر في قطر كل في قطري في قطرك في قطر وبلدك وحالك وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن لا يمكن إحصاؤه عددا مكتوب دي عندكم؟ لا نرى ها اهو واحد نعم ها هنا فدخل ذلك كله في هذه النصوص انتشر وهذا من ايات القران وبراهين صدقه وقال تعالى لا ولا ينسرقوا لا لا نعم مم. يعني إذا تعرف من هذه الثلثة من هذه الثلثة هذه الثلثة في يرجع فيها إلى ما ثمناه الناس الثلث لأن من السلة دواء ما في وأتلافه خلاله فإذا كان هذا الرجل وقت نفسه على أن صاحبه أو قريبه لا يزوره إلا في اللوم العيد أو في الأسبوع أو ما شابه ذلك، ما هذا لا لا ما فيها. إذا قيل هذا الرد ينقصد بالصلة فهذا تقصيد أما يقول لا هذا الصلة هذه عادة عدت الناس بعض الناس بعد ما يجي أبدا ما دام الله هو ما عده الناس أما ما كان قطعا لا يجي أبدا. ولدي من اتباعه وعليه عرفه ولو مرض او مات ما يدا عنه هاي نعم اوكي طيب واضح ان فيهم ابو جنس ايه انواع ونأحد تصله في ثوب ونأحد تصله في قلب هذا بلا الأحراش هذا بلا لو تجي مثل واحد كبير عظيم غني يروح يفهمك ريال مش سوي يساعف على على وجهه ولو تطيه قريب من قريب من فقير كرده عفيه والأول يمكن لو تجيب نصافيه زينة جخر ونبجشه، يكون هذا أصله ولا لا؟ لا. هنا وهمات تطلع شخص هذه. هذا كل مقام كل مقام، وكل مقام مقام. هاي معناها خليت نوع الجنس و... لا لا ما دلت الشرع على فحيمة هذا لا يمكن يعني لو أن الناس أقال نحن تعرفنا بأن ابنة العمي تصارح ابن عميها يدها ولو قالت له هذا حرام وكفت يدها لا زعل وغضب وش نقول نحن نقول ما, ما نعمل الشيء اللي نفصل الشرع على فحيمة ما يمكن أن نتواصل الناس بها أبدا المهم إذا كان إذا كان الذي يعتبرونه صلة محرما في الشرف فهذا لا مثيل. وقال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباس يواري سواتكم وريشة فامر فامر عباده بالأكل والشرب واللباس ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال. فيتعلق بها أمر حيث أمره حيث كانت لا ينظر إلى ما كان موجود منها وقت نزول القرآن فقط لا ينظر إلى ما كان موجود منها وقت نزول القرآن موجوداً, موجوداً منها وقت نزول القرآن فقط وكذلك قوله لهم ما استطعتم من قوة ومن, ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة, الموجودة وقت نزول القرآن غير هذه قوة الموجودة بعد ذلك غير, نوع. غير نوعي هذه القوة غير نوعي غير نوع القوة الموجودة في بعد ذلك، فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القدرة في كل وقت بما يناسبه ولا يليق به، وكذلك لما قال تعالى إلا أن تكون تجارة أن ترى منكم لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا ولم يحدد لنا ألفاظا. يحصل بها الرضا، وهذا يدل على أن الله أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينهى عنه الشارع، وأن كل ما حصل بجذّاء من الأقوال والأفعال إن عقدت به التجارة ثم حقق ثم حفّق الرضا من قول أو إن عقدت به المفاوضات والسبرّوعات وكم المعاوضات عقدت به المعاوضات والتبرعات وكم في القرآن من هذا النوع شيء وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى هو العشرون في مقاطب أمثلة القرآن اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يخضع إليها في جميع الأنواع، فقد استوى على أحسن طرق التعليم وإصال المعاني إلى القلوب في أي شيء أو ضحنه، فمن أنواع تعاليمه ضرب الأمثال وهذا النوع تعاليمه ي... العالية، فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال وهذا النوع يذكره الباري في في الأمور المهمة كالتوحيد وحال... هم؟ كيف؟ ك <تصفيق> من أمائش عاليمه صح؟ هذا خط ما كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحال أهله والأعمال العامة الجليله ويقصد بذلك كل كله توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها. <تصفيق> <تصفيق> القلب رأي عين وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه فقد مثل الله الوحي والعلم والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء وقلوب الناس في الأراضي والأودية وإن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي فمنها أرض طيبة تقبل اراضی اراضی طيبه فمنها اراضی طيبه تقبل الماء وتنبت الكلاء والعشب الكثير كمثل القلوب كمثل القلوب يعني لا غير يا يس يريد اخيراكم توسعوا المجالس تفسحوا يسحلو لكم جساء وثاقا نعم نعم تضمها اراض طيبه تقبل الماء وتنبت الكلام والعشب الكثير كما القلوب للقلوب الفاهمه التي تفهم عن الله عن الله ورسوله وحيه وكلامه. وحيه. وحيه وكلامه وتعلق وتعقله وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها كالاراضي بحسب حالها ومنها اراض تمسك الماء ولا تنبت الكلاء فينتفع الناس فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم واراضيهم كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنه وتلقيه وتلقيه إلى وتلقيه الى الأمة ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة بمعاني والمعرفة بمعاني ما عند ما عند الأولين وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك ومنها أراض لا أراضي لا تمسك ماء ولا تمسك لأن هؤلاء الآخرين بمنزلة الصيادلة والأولون بمنزلة الأطباء ومعلوم أن انتفاع الناس بالأطباء أكثر. من انتفاعا بالصيادلة، فحفاظ الحديث مثلا ورواد الحديث الذين ليس عندهم فقه وعلم هم بمنجات هؤلاء مثل الأرض التي يصيبها المطر لكنها لا تنبت إنما تحفظ الماء تحفظ الماء فمن جاء ابتقاء وشرب وانتفاه، مؤمما أهل العلم وفق لأنهم كالأراضي الخصبة. التي تنبت فينتفع الناس بها ومنها أراضي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأً. كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لا نعم. علما كلا. التي لا تنتفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى في غاية الظهور وأما مناسبته تش... تشبيه ومن ثبت تشبيهه تشبيهه بالوحي تشبيهه الوحي تشبيهه الوحي بالغيث فكذلك لأن الغيث فيه حياة القلوب فيه حياة الأرض والعباد ووأرزاق وارزاقهم الحسية وهم وارزاقهم الحس والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية وخلال كمثرى الله كلمة كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها،, بقلب صاحبها معرفة وتصديقا وإيمانا وإرادة لموجب لموجبها، وتؤتي أكلها وهو منافعها كل وقت من النيات الطيبة والأخلاق الذكية والأعمال الصالحة والهدي المستقيم ونفع صاحبها وانتفاع الناس به، وهي صاعدة إلى السماء. لإخلاص صاحبها وعلمه ويقينه ومثل الله الشرك والمشرك بان من اتخذ مع الله إلها يتعزز به ويزعم منه النفع ودفع الضر في ضعفه ووهنه كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن البيوت وأوهاها فما زادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها كذلك المشرك مزداد باتخاذه وليا ونصيرا من دون الله الا ضعفا لان قلبه انقطع عن الله ومن ومن انقطع قلبه عن الله حل الضعف حله, حله الضعف من كل وجه وتعلقه بالمخلوق زاده وتعلقه بالمخلوق زاده, زاده وهنا الى زاده وهنا وهنه فانه اتكل عليه وظن منه حصول حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع وانقطع امله وأما المؤمن فانه قوي بالله بقوه ايمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضرر وهو متصرف في احواله الضرر. ودفع الضرر وهو متصرف في أحواله كلها كالعبد الذي على صراط مستقيم في أقواله وافعاله منطلق الاراده حرا عن رق المخلوقين غير مقيد لهم بوجه من الوجوه بخلاف المشرك فإنه كالعبد الأصم الأبكم الذي هو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير لأن قلبه متقيد لأن قلبه متقيد للمخلوقين مسترق لهم ليس لهم انطلاق وتصرف في الخير فمثله أيضا كالذي خر من السماء فتخطفته الطيور ومزقته كل ممزق وهؤلاء الذين زعموا انهم آلهة ينفعون ويدعون لو اجتمعوا كلهم على خلق على خلق اضئل المخلوقات وهو الذباب لم يقدروا باستناءهم على خلقه فكيف ببعضهم فكيف بفرد لا يبون الصوت ها ايش بالصوت. بالصوت لا غريش اخذهم انا أعلق بسيط ما في ما في سماح يعني مثلي فمثله أيضا كالذي خر من السماء في الطيور ومزقته كل ممزق وهو وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون لو اجتمعوا كلهم على خلق اضعف المخلوقات وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم على خلقه فكيف ببعضهم فتيف بفرد من مئات الالوف منهم وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئا لم يقدروا على استخلاصه منه ورده فهل فوق هذا الضعف ضعف وهل اعظم من هذا الغرور الذي وقع فيه المشركين شيء و... من, أو... من الذي وقع فيه المشركين شيء وهو وهو مع هنا المشرك, المشرك الذي وقع فيه المشرك شيء وهو مع هنا وهذا وهذا الوهن وراه هذا الغرور وهذا الوهن وهو مع هذا الغرور وهذا الوهن والضعف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 فإنه خالص لربه لا يعبد إلا هو ولا يرجو ويخشى إلا, إلا هو هذا هو من حذ العراب مش هذا لا الله لا, لا يعبد إلا إياه نعم واضح كما لا إلا الله إلا إياه. اينا يمكن عندك من العيا يا عبد الرحمن لو قضيت قلبه والصراحه وعلم انه على الدين الحق وان عقيبته احمد احمد العراقي ومآله وما الخير والفلاح والسعاده الأبدية فهو في حياة طيبة ويطمع في حياة أطيب, أطيب منها ومثل الله الأعمال بالبساتين فذكر العمل الكامل الخالص, الخالص له الذي لم يعرض له ما يسده كبستان في أحسن المواضع وأعلاها تنتابه الرياح النافعة وقد ضحى وبرز للشمس وفي ظلاله الأنهار الجارية المتتفقة فإن, فإن لم تكن غزيرة من إيش؟ وفي خلاله. إيش؟ في خلاله نعم. مبضل. مبضل علي. مبضل علي؟ نعم في خلاله وفي خلاله الانهار الجاريه المتدفقه فان لم تكن غزيره فانها كثافيه له ثقل الذي ينزل من السماء ومع ذلك ومع ذلك فاربه اطيب الاراضي واسقاها فمع توفر, توفر هذه الشروط لا تسال عما هو عليه من من زهائل من الاشجار وطيب الظلال ووفور وفرة الثمار فصاحبه في نعيم ورغد متواصل وهو من وهو آمن من قطائه وتلفه فإن كان هذا البستان في انسان قد كبر وضعف, وضعف عن العمل وعنده عياله ضعاف عائلة, عائله وعنده عائلة ضعاف لا مساعده منهم ولا كفاءه وقد ارتبط به حيث كان, حيث كان مادته ومادة عائلته، حيث كان عائلته، ثم ثم إنه جاءته آثة وإصار أحرقه وأسلفه عن آخرهم، فكيف تكون حمرة؟